ألف يجب عليّ الانعطاف إلى اليمين با يمكنني السير إلى الأمام جيم يجب عليّ الانعطاف إلى اليسار أعيد ألف يجب عليّ الانعطاف إلى اليمين با يمكنني السير إلى الأمام جيم يجب علي الإنعطاف إلى اليسار